وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأقاربنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم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 وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرئة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 وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وامنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وبورما اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وبورما اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون اللهم اهزم اعداءهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم أنزل بأسك ورجزك إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك